وَإِذَا لَكُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا 111. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أَفَلَا أفلا تعطلون وَنَكْتُبُ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّون فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ 114. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون 115. وقالوا لن تمسن النار إلا أياما قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 111. مَنْ كَتَبَ كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 112. والذين آمنوا صَالِحَاتِ أُولَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسراء إِلَّا لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وآتوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ وإذ أخذنا ميثاقكم لا تتفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون 110. ثم أنتم هؤلاء وتخرجون فريقا منكم من زيارهم وتخرجون فريقا منكم من زيارهم تظاهرون عليهم بالاتم والودوان وان ياتوكم اسارات 119. يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم 110. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتفكرون ببعض 111. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في وَيَوْمَ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب 118. وما الله بغافل عما تعملون 119. أولئك الذين اشتروا فَلَا الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم 112. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل 113. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 114. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى تكون مستكبرتم ففريق كذبتم وفريق تقتلون وقالوا قلوبنا غُل ظنعهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاء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 119. فباءوا بغضب على غضب 110. وللكافرين عذاب مهين 111. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا بِما وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ صِدْقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ